وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وامينه على وحيه ونجيبه من عباده صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله أصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه سبحانه ومخالفة أمره لقوله جل من قائل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأحباب يتوى الأخوات المسلمات الفاضلات يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء لستنك أَحَدٍ من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقل قولا معروفا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 عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطيرا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ليذهب عنكم منكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والعكم إن الله كان لطيفا خبيرا صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقصد آمين اللهم آمين إخواني وأخواتي بخصوص قوله سبحانه وتعالى من قائل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا سبق القول أن السياق الكريم أن السياق الكريم الأجل يؤكد دخول أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله تعالى عنهن جمعوات في هذه الأهلية السياق واضح وقاطع أيها الإخوة فهذا الجزء من هذه الآية الجليلة آية التطهير مكتنفٌ ايها الاخوه من كلا جانبيه بالتصريح بشؤون تختص وتتعلق بازواجه امهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وارضاهن هذا هو السياق ايها الاخوه ولا مكابره ودخولهن في اهليته عليه الصلاه والسلام لغويا مساله مقرره وممهدة ولا يمكن إنكارها من قولهم أهل بها إذا دخل بها فهي اهله فهي أهله كما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى أن موسى عليه الصلاة والسلام السلام قضى الأجل وسار باهله وسار باهله تصريح هذه حقيقة لغوية لا يمكن أن يكابر عليها ولا يمكن أن تنكر وفي عرف الناس ايضا يقال للزوجه اهل يقال للزوجه اهل اتى ومعه اهل فهذه حقيقه عرفيه ايضا هذه حقيقه عرفيه من هاتين الحيثيتين امهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهن جمعوات داخلات دخورا اوليا في هذه الايه الكريمه لكن هناك معنى شرعي ثالث حددته الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله واصحابه وسلم لمعنى الأهلية من هم أهله؟ من هم أهل بيته؟ المعيار الذين حرموا الصدقة الذين حرموا الصدقة الذين تحرم عليهم الصدقة فقد كان حراما عليه هو عليه الصلاة والسلام ان أن يقبل صدقة أما الهدية فنعم واهله منه واهله منه فتحرم عليهم الصدقة وهذا ما صرح به حديث زيد ابن أرقم رضي الله تعالى عنه وأرضاه في صحيح مسلم لما سأله يزيد بن حيان أو ابن حسين وابن سبرة سالوه من أهله يا زيد من أهله يا زيد أليس نساءه من أهله قال بلى نساءه من أهله يريد فالحقيقة العرفية بين الناس وأيضا في اللغة، في الوضع اللغوي لكن يقول زيد كانه يقول أتكلم عن الحقيقة الشرعية الحقيقة الشرعية هذا معنى ثالث. قال بلى هن من أهله ولكن أهله يقول زيد ابن ارقم من حرم الصدقة ولكن أهله من حرم الصدقة فمن؟ آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس وفي الرواية التي أوردها مسلم بعد هذه مباشرة يقول زيد بن أرقم معللا لقوله رضي الله عنه وأرضاه وإن المرأة تعيش أو تكون مع الرجل الدهر أو قال العصر المدة المتمادية فإذا فارقها لحقت باهلها لذلك لا يقال إنها أهل بهذا المعنى هي ليست من لحمه ودمه هؤلاء هم أهل النبي هؤلاء هم أهل النبي على كل حال الإمام ابن بطال رحمة الله تعالى عليه أحد الشراح الكبار لصحيح البخاري رحمه الله تعالى نقل أن رأي الكافة كافة الفقهاء رأي كافة الفقهاء أن أزواجه رضوان الله تعالى عليهم غير داخلات في أهليه هكذا ابن بطال أحد مشاهير أهمة أهل السن والجماعة فيما نقل عنه الحافظ ابن حجر قال هذا راي كافه الفقهاء لم يخالف فيه الا قله من الحنابله منهم ابن تيميه رحمه الله تعالى لكن راي كافه الفقهاء ان نسائه لسنا من اهله بالمعنى ايه الشرعي أي, اي الذين حرموا الصدقه الذين حرموا الصدقة او تحرم عليهم الصدقه فتحدد المعنى لانني وجدت بعض الناس يقول ابو لهب من اهليه ليس هكذا أنا تحدث عن كل إيه من يمت إليه بوصله نسب أيها الإخوة ودم لا هذا معنى شرعي هذه حقيقة شرعية وقبل أن يعترض الإنسان لا بد أن يستفصل ويستفهم لا بد أن يستفصل ويستفهم لا تقول لي إذن أبو لهب من أهل بيته وإذن كذا وكذا لا يترتب على هذا الشيء آه. فمن تكلم فليتكلم بعلم وإلا فليصمت وإلا فليصمت وإذا تكلمنا عن أهل بيته أيها الإخوة فمن هو سيدهم بعد رسول الله ومن هو قائدهم ومن هو كبيرهم ابو الحسن علي عليه السلام هل هو افضل من ابناء رسول الله ابناء فاطمه بنت محمد عليهم السلام اجمعين نعم بشهاده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال وابوهما خير منهما وابوهما خير منهما الامام علي خير من حسن وخير من حسين عليهم السلام أجمعين أيها الاخوه والأخوات أهل البيت الذين نصلي عليهم في كل صلاة كما تعلمون وإليه أشار الإمام الشافعي يقول كفاكم من عظيم القدر أنكم من لم يصلي عليكم فلا صلاة له من لم يصلي عليكم فلا صلاة له ولكن كما يتردد كثيرا أيها الاخوه عجبا عجبا وأي عجب نصلي عليهم في كل صلاة لكن لا نتساءل لما جرى عليهم ما جرى لا نتساءل عن اخبارهم لا نتساءل عن انبائهم بل لا نزال نبرر لمن ظلمهم وشردهم ولبحهم وسبهم ولعنهم وهذا حجب لا ينسلك في ذهن محترم ايها الاخوه ولا يمكن ان يسوغ على قلب صادق مفعم بالتقوى يحب الحقيقه يحب الحقيقه ويحب الصدق أيها الإخوة وكما قلت في الخطبة السابقة أما دعاوى الحب الكلامية الإنشائية هذه لا تروج إلا على مثيل من يطلقها نحب من ترضى عليهم وتترضى عن أعدائهم منطق التبريري الحجيب لا أريد أن يصفه بعبارة أقصى أيها الإخوة ابن تيمية عفى الله عنه وسامحه أيها الإخوة في المجلد الرابع من فتاوى وستصدمون بنقل ربما بعضكم لن يسلم بصدقيته حتى يعود اليه فليعد في المجلد الرابع حين تحدث مفندا ايها الاخوه شبهه او ازعومه ان معاويه دس الى الحسن عليه السلام من قتله بالسم وقد دس اليه مرارا الحسن سقي السم مرارا حتى كانت الاخيره هي المهلكه اعلى الله مقامه فعلي مع جده ايها الاخوه وسائر النبيين والمرسلين اه فابن تيميه اتى بوجوه كثيره ليفند هذه الازعومه لم يثبت ان معاويه فعل هذا ودس ليس لدينا اي دليل قاطع طيب ثم بعد ذلك في اخر مبحث قال وإن فرض بالتنزل يعني اه ان شيئا من ذلك كان لماذا يفترض ابن تيميه هذا تعرفون لماذا كل انسان عنده شيء من ذكاء ليس الذكاء الكامل اه دارسوا التاريخ في الشرق والغرب أيها الإخوة يفهمون هذه القاعدة جيدا لا يمكن لا في التاريخ ولا في حياة الناس الواقعية أن من يجرم جريمة يأتي ويقول لك إيه أنا فعلت هذا خاصة إذا كان ذا سلطان كان متسلطا أيها الإخوة والأمور بيده أو يسمح حتى يسمح لمن ضلع في هذه المغامرة أو يتيح له الفرصة أن يبدي ذلك لأنه يعلم أن نهايته هي الهلاك المحتم والإجهاز التام لكن المؤرخ أيها الإخوة والإنسان حتى الدارس بنصف الذكاء يأخذ الأمور بالقرائن طيب إذا ثبت أن هذا مات مسموما وهذا عدو لفلان وذاك مات مسموما وهذا أيضا عدو لفلان والثالث مات مسموما وهو عدو لفلان والرابع مات مسموما وهو عدو لفلان الأسلوب واحد يا أخي الطريقة واحدة والمستفيد واحد لا نحتاج إلى كبير الذكاء حتى نرجح على كل حال لا نقطع على غيب الأمور لا نقطع على غيبها آه القطع لله تبارك وتعالى لكن نرجح ابن تيمية لم يفوت هذا ظل شيخ كالحسكة في صدره يدرك أن الشبهة حوم بشكل أول حول معاوية وليس غير معاوية إذن قال في آخر مبحث والآن هذا مقصود على كل حال لم نأتي لكي نفتح ملف سم الحسن عليه السلام قال وان فرض أن شيئا من ذلك كان يعني أن معاوية تورط في سم الحسن فهذا من باب قتال بعضهم بعضاً قال كما قاتل بعضهم بعضاً وتأولوا واجتهادوا أيها الإخوة فالذي أصاب له أجران هذا كلامنا الآن وطبعاً هذا يقوله ابن تيمية غير ابن تيمية في مائة ألف موضع من كتبهم الذي أصاب كعالي عليه السلام فله أجران والذي أخطأ كمعاوية وحزبه لهم أجر واحد هذا من باب قتال بعضهم بعضاً أنا الآن أتساءل أيها الإخوة عن هذه العقلية التبريرية هذه العقلية التسويغيه وقبل أن يعترض معطخض أيها الإخوة ممن يستمع إلى كلامي أنا أسأله بالله الذي رفع السماوات بغير عمد لو أن شيئا من هذا اتفق لأهله وذويه لو أن ابنك مات مسموما أو أخوك مات مسموما أو أبوك مات مسموما أو أحد من أهلك وحامتك وقرابتك ثم رأيت القاضي أو من جعل نفسه قاضياً فضولياً أيها الإخوة يتفضل بالحكم بين الناس يقول على كل حال إن فرضنا أنه سمى ابنك أو أخاك فهذا من باب الاختلاف الواقع بينكم وقد جرت بينكم مشاجرات ومضاربات فهو مجتهد في هذا على كل حال وقد يكون له أجر سيجن جنونك لن تقبل بهذا أبداً هذا ليس منطق أيها الإخوة العدل ولا منطق الإنصاف ولا هو منطق العقل والله يا إخواني أبداً تعرفوا لماذا؟ فرق كبير سنتنزل ونرخي العنان كما يقال فرق كبير بين ان نتقاتل في معركه ويقال هناك اي شبهه التاول وبين ان تغدر بي الغدر يا اخي الايمان قيد الفتك وهذا الحديث رواه معاويه يعني العجب حين اتى الى المدينه وكان قد طبعا اخترف عماله في مصر جريمه قتل محمد بن ابيك الصديق وأحرق إيه؟ جسده الكريم في جوف حمار أيها الإخوة عائشة جزعت أم المؤمنين جزعاً جديداً جداً جداً وصارت تقنط وتدعو على عمر بن العاص ومعاوية بن حديج وقيل على معاوية أيضاً في الصلاة فلما جاء معاوية قلت له يا أم اما أما خشيت أن ادس لك من يقتلك كما قتلت أخي فقال له يا أم المؤمنين الإيمان يمنعك الإيمان قيد الفتك المؤمن لا يفتك ما شاء الله ما شاء الله هذا الى اليوم منطق اشباه معاويه يحتجون بالاخلاق وبالقيم لكن لكي يقيدوا بها الناس اما هم فأحرار يفعلون على منطق ابن تيميه الذي يبرر له الغدر بالحسن على فرض انه كان, كان حتى لو فرضنا يعني ما في مشكله هذا من باب قتال بعضهم بعضا عجيب يا ابن تيميه اين عزب عنك عقلك يا شيخ الاسلام هل انت ثم انت ثم رجلا تنازل لك عن خلافه وعاهدت اليه وختمت على شروط من بينها أنه إن قضيت قبله تكون له الخلافة إيه؟ من بعدك تكون له الخلافة من بعدك ووافقت وختمت ثم نفترض أنه صح أنه دست له السم غدرا أين الوفاء بالعهود؟ أين الوفاء بالمواثيق؟ وأين الغدر؟ كلام ابن تيمية فقط عن موضوع اجتهد فأخطأ من باب قتال بعض بعضاً لا والله الذي لا إله إلا هو ليس من باب قتال بعضهم بعضا أتحدى من يقوم يقول هو من باب قتال بعضهم بعضا كشيخ الإسلام المتني أتحدى رجل عنده مسكة عقل يردد هذا الكلام الفارغ لكن أيها الأخوة ما الذي يحدث ما الذي حدث هذا الذي يجنن لذلك أنا لا أستطيع حتى أن أترك هذا الموضوع الآن الذي حدث أن آل بيت رسول الله عليهم السلام اجمعين كانوا وما زالوا مطهدين وحين اقول هذا الكلام يخرج لي بعض الناس تريد ان تشككنا في حبنا يا ما شاء الله عليك تحب انت انت متاكد انك تحب اهل البيت تحبهم ويروج عليك هذا الكلام ومثله تردد هذا الكلام تكتب هذا الكلام وتعتبر عن اجرام المجرمين بمثل هذا الكلام فانا لله وانا اليه راجعون على كل حال ليس هذا موضوع الخطبه موضوع الخطبه اليوم ايها الاخوه حديث بعض حديث بعض الشيء قطره من بحر ايها الاخوه قطرة من بحر زهره من بستان عظيم عن الإمام علي عليه السلام الإمام الذي خصه المفكر والأديب اللبناني جورج رداق بموسوعته من خمسة أجزاء علي صوت العدالة الإنسانية مسيحي إيه زهد فيه بعض المسلمين لا يزهد فيه عشاق المجد والشرف والبطولة والعظم المفرد البابخة أيها الإخوة اتحدى رجلا يعرف البطوله والشرف والقيمه والاخلاقيه معناً ثم يقرأ سيره الامام ولا يخرج عاشقا له اتحدى اتحدى رجلا في العالمين يعرف ما معنى البطوله ما معنى الشرف ما معنى الاخلاقيه ايها الاخوه ما معنى الايمان الوثيق ما معنى اليقين العميق ما معنى الرجوله ما معنى عفه النفس ايها الاخوه بطوله النفس ويقرأ أبو الحسن ثم هو لا يعشقه مستحيل والله العظيم مستحيل أما الذي يقرأه ثم يزور عنه ويجفوه فهذا من النقص فيه نقص في شخصيته في إنسانيته في آدميته وسوف ترون مصداق هذا حتى لا يقال كلام عاطفي عجيب نأتي بالأحديث الصحاح الحسان الجياد الملاح المتواتر بعضها ثم يقال كلام عاطفي إن لله وإنا إليه راجعون. نحن, نحن أول العاطفين تبعا لسيد المرسلين. ما نظن أن عاطفة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرة كانت عاطفة هوى باطل. إنها عاطفة الحق أيها الإخوة. فإذا أوصانا بأهل بيته، وإذا حث على أهل بيته، وإذا علمنا ان أن نصلي عليهم مع صلاتنا وبصلاتنا عليه حتى في الصلاة لله رب العالمين. فهو يعرف ويعلم لماذا لكن تريدون البرهان المفصل علي اول هذه البراهين علي اكبر هذه البراهين اقرأوا عليا وستعلمون لماذا حث النبي على اهل بيته ولماذا قطع وقرر انهم مع الحق ايها الاخوه اي مع الحق يدور حيث دار وان الكتاب والعتره لا يفترقان حتى يرضي عليه الحوض يوم القيامه هكذا ولماذا يقف في الناس في ألوف الناس أيها الاخوه ويقول من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي من والاه وعادي من عاده جميل جدا الطريق لاحبة واسعة ومتضحه ولائحه من أراد أن يفوز أيها الاخوه بحب الله وموالاه الله ورسوله هذا الطريق من أراد أن يبوء بالخسران بمعاداه رب العالمين تلكم الطريق على الشمال موجودة عادي أهل البيت تنكر لهم نافق نافق أعداءهم أيها الإخوة وكما أقول دائما اليوم ينافق في القرن الخامس عشر ولا سيوف شاهرة ولا بدر حاضرة لكن بعض الناس عندهم بدر حاضرة أيها الإخوة هناك بدر حاضرة فلوس تجري شلالات أيها الإخوة شلالات لكي تزور الحقائق ويزيف ما بقي من وعي المسلمين لكن بحمد الله الله تبارك وتعالى يأبى الا أن يطلع قرن الحقيقة دائماً وبالحق الحقيقة تفرض نفسها لا يمكن أن تغتال سأسألكم إذا قي الإمام إذا ذكر الصحابة وقيل الامام الإمام إلى من يتبادر اللفظ مباشرة لدى كل المسلمين سنة وشيعة إلى ابي الحسنين إلى ابي الحسن إذا قي الإمام الإمام عليه لماذا؟ لماذا الأمة أعطته هذا اللقب؟ هكذا سنة وشيعة فإذا قي الإمام عرفنا الإمام عليه لا يقال صاحب رسول الله يعني طالب لا لا لا معاويه صاحب وعلي صاحب لا لا الأم لا تقبل هذه الخدوعه لا تقبل هذا الكذب البارد الإمام الإمام أمير المؤمنين العلمي السعي يكتب كتابه العظيم واختصره خصائص أمير المؤمنين علي عليه السلام أمير المؤمنين نعم والإمام لماذا لماذا كان علي إماما؟ لأنه ابن عم رسول الله. قال انه تربى في حجره منذ نعومه اظفاره لانه زوج البتول ابنته الزهراء عليه السلام لهذا ولغيره كثير ايها الاخوه احيانا علينا ان نفهم ان التفاضل لا يكون بالمواهب هناك مواهب لكن يكون بالانجازات ايها الاخوه ليس لاحد ان يتطلع على غيره ولا ان يمتاز لانه طويل يقول انا طويل <تصفيق> متر وتسعون سامطي. هذه <هدي> موهبة إلهية طويلة وأهبل. ماذا نفعل؟ طويل هبيل يعني. وحتى طويل وقوي. ماذا نفعل بك؟ لا. واحد آخر يقول لك صوتي جميل. شكلي ماذا نفعل بصوتك وصوتك؟ هذه موهبة إلهية. هناك كفار صوتهم أجمل من صوتك يعني. هذه موهبة. واحد شكله صبوح جميل. ماذا نفعل بشكلك يا أخي؟ أو بشعرك الطويل والمرسل. ماذا نفعل بهذا؟ أو ابن فلان من عائلة فلان. ماذا نفعل بنسبك؟ اين انجازاتك ان الفتى من قال ها انا ذا ليس الفتى من قال انا ابي هذا نفعل انت ابن فلان وابن علان وابن الاسره الفلانيه ماذا نفعل بهذا وبشكلك وبطولك وبعرضك هذه مواهب الهيه هذه مواهب الله يختصه اعطاها للكافر والمسلم في كفار احسن منك في هذه المواهب اليس كذلك بدك القوه بدك الطول بدك الجمال بدك هذا في كفار احسن منك في الذكاء والعبقريه الكفار اذكى في اشياء كثيره يا أخي. ما واحد عن اينشتين ثاني ما عندناش ك... كفه ما في مشكله الانجازات والإنجازات في نظرنا احب ان اكون واضحا ايها الاخوه اعشق الوضوح واعشق ان الناس تفكر بوضوح لانه في الوضوح في النور يمتاز الحق من الباطل لكن في الغبش والغموض والاغماض الامور تتداخل لا يستطيع الانسان إيه؟ ان يميز ولا ان يفرق لا بد أن, ان نكون واضحين ايها الاخوه هذا جوهر الفلسفه قال لك توضيح الاشياء نريد ان ذا الفلسفه نوضح, نوضح الاشياء وفي نوضح الاشياء وفين الانجازات انا اقول لك لدينا كمليين كمسلمين كموحدين كمؤمنين الانجاز لا بد ان يكون محكوما بقصد وجه الله وطلب رضوانه بالاستقامه الدينيه لا تقل لي جاهدوا قاتلوا فتح يا اخي هتلر فتح نابوليون فتح اكثر منك الاسكندر فتح تقول لي فتح البلاد للإسلام فتح البلاد وقتل الفاتحين رؤوس الفتح قتلوهم ذبحوهم فتح البلاد وأخذ عباد الله خولا وجعل أموالهم دولا وخل الدين دغلا وفتح البلاد فتح البلاد وكثرت الغنائم والسبي أيها الإخوة والعماء والعبيد والخصيان بمئات العلوف فتح البلاد وظلم الناس وأكل الأموال وتغوله بين القصور قال لك فتوحات إسلامي عن ماذا تتحدثون أنا أريد عمر ابن الخطاب أريد أبا بكر أريد عثمان أريد عليا. فتح وفتح لكن حتى عثمان لا أحب أن أيها الإخوة أنا خالف ضميري عثمان عليه مؤاخذات ليس مني من أنا صلوق من الصحابة من التاريخ من الذين درسوا عثمان في الفترة الأخيرة من حياته فرط كثيرا أيها الإخوة بسبب موالاته لاقربائي وهذا كان سبب الخروج عليه ابن تيميه يعترف بان من اسباب الثوره عليه وقتله مظلوما شهيدا ضعفه ضعفه يعترف قال ضعف هناك ضعف وعليك عثمان كان ضعيفا واهل بيته وقرابته استغلوا هذا الضعف ايها الاخوه احب ان نكون واضحين حتى ما حدث لا أستطيع. لا استطيع ان اكذب على نفسي هنا عثمان فيه وفيه انتبهوا لكن ابو بكر عمر علي عثمان في المنتصف الاول اهلا وسهلا ايها الاخوه نعم هذا الانجاز الذي نريد انجاز وفق معايير الكتاب والسنه انجاز رباني محمد ديني مصطفوي يمثل القيم والمثل يجسدها الاسلاميه في حياه الناس واول ما تجسد هذه القيم في شخوص هؤلاء الاكارم العظام الشيخين وعثمان وعلي هذا هو لكن لا تقل لي مع ذلك فتح ايه فتح فتح الظلام خرب العالم تقول لي فتح تذهب الفتوح وتجيء أيها الإخوة تعث العروش وتثل تفتح البلاد وتضيع يبقى المبدأ تبقى القيمة أيها الإخوة يبقى الحق يبقى المعنى نحن نريد الحق نريد المعنى لا نريد من يضحك علينا ويزور عقولنا سئمنا مللنا مللنا والله العظيم أيها الإخوة حتى استمالة من هذا الاستحماق من هذا الاستحماق ونأتي إلى أبي الحسن لأن الحديث عنه يطول ولا ينقضي ينقض الدهر ولا ينقض الحديث عن أبي حسن عليه السلام علي أيها الإخوة الذي جعل النبي حبه معيارا للإيمان وميزاناً أعتقد بعد هذه الخطبه قد يلوح لنا بعض سر هذا التعيير بحق. لماذا؟ لماذا بعلي يعني؟ ابن تيمية لم يعجبه هذا عفوا الله عنه وسمحه للمرة الثالثة لماذا أيها الإخوة؟ لانه أخذ حديثا عن جابر ما كنا نعرف المنافقين إلا ببغضهم عليا علياً هذا المعنى لا يصح في خطأ إما من الراوي وإما من غير ذلك لا تقول لي ما كنا نعرف المنافقين إلا ببغضهم المنافق يعرف بخ بخ بصفات كثيرة في كتاب الله لا يتكونوا الله إلا قليلاً لا يأتون الصلاة إلا إيه وإذا قاموا الصلاة قاموا كسالاً يتكلم... موجود لهم صفات ابن تيمية فقط أخذ هنا طيب يا ابن تيمية والأحديث الأخرى الصحيحة هناك أحاديث صحيحة عن علي وعن زيد وعن أبي سعيد وعن جابر صحيحة لكن ليس في صيغتها ما كنا نعرف لا كنا نعرف المنافقين ببغضهم عليا النبي قال لا يحبك إلا مؤمن لا يبغضك إلا منافق ماذا تفعل هذه الأحاديث صحيحة والمعنى الصحيح هو ترك هذه الأحاديث كانه لا يعرفها معناها بالصحيح الصحيح كأنه لم يسمع بها شيء غريب يا أخي لماذا تدس حقيقة نضحك على من نحن اذا نضحك على انفسنا ونشبت بحديث متنه فيه إيه؟ نكاره متنه غير صحيح غير دقيق المتن ونقول هذا المعنى غير صحيح اذا خلاص حب علي لسماع الايمان كيف هكذا نقاش العلمي هكذا هكذا يسكت رسول الله انا لله وانا اليه راجعون, راجعون كان علي ايها الاخوه والاخوات اول هاشمي يولد لهاشميين أبوه هاشم وهو أبو طالب سيد البطحاء وأمه هاشمية وهي فاطمة بنت أسد فاطمة بنت أسد ابن هاشم ابن عبد مناف رضي الله تعالى عنها وارضاها أم حيذرة أم علي أيها الإخوة ثاني امراه اسلمت بعد خديجة أم المؤمنين نعم هذا لا نسمع به كثيرا كل من يتعلق باهل البيت لا يسمع به كثيرا انتبهوا ها اختبروا كل من قاتل مع علي استثناء فيه يسير جدا من الصحابه الكبار حتى المهاجرين السابقين البدريين الذين قاتلوا مع علي في الجمل وصفين احاديثهم قليله جدا جدا جدا حصار علمي وادبي على احاديثهم اه تسمعون بالارقم ابن ابي الارقم المخزومي هذا من اول يوم ايها الاخوه هذا سابق وهذا شهد بدرا واحد والمشاهد وقاتل مع علي في صفين لا نكاد نسمع منه ولا عنه شيئا المكنه الاعلاميه لبني اميه غيبته بالكامل ممنوع ممنوع سعد بن ابي وقاص لم يقاتل علي وكان من معتزلين لكن لم يرضى مره واحده كما في صحيح مسلم بسب علي ورد على معاويه وعلى غير معاويه ودائما كان يقول هذا ولا يرى نفسه اهلا للخلافه قبل علي ايها الاخوه ايه ولذلك مات ميته مشبوهه سعد يقال مات مسموما طبعا لم يمت بميت عاديه مات ميته مشبوهه وأحاديثه قليلة وسعد من السابقين الأولين من الست الأوائل أين أحاديث سعد؟ أين أحاديث سعد؟ شيء يا أخي يثير ألف سؤال وسؤال والله العظيم أليس كذلك؟ نعم شيء غريب عليكم أن تبحثوا هذا وأن تختبروا بأنفسكم تقول فاطمة بنت أسد رضوان الله تعالى عليه وعليه السلام تقول كنت ذات يوم قاصدة إلى هبل أول صنم أقيم إيه؟ للأسف الحرم هذا تبا له ولمن اقامه ومعي هدي ولم تدري انها حامل كانت حاملا لا يدرى بهذا حمل في اول إيه؟ ايام او اسابيعه قالت فلقيني محمد قبل ان يبعث عليه الصلاه وابطل الصلاه فلقيني وقال يا امه يعني يا امي يا امه اعلمك شيئا تكتمين علي فقلت اجل فقال خذي هذا الهدي وقولي كفرت بهبل وآمنت بالله وحده لا شريك له لا تقربي الهبل نبي موحدا كان ففعلت فلم تشعر بعد اشهر الا وقد استبان حملها فلما وضعته اتى النبي فطلبه حمله بيديه وسماه عليا هو ابن التوحيد من اول يوم الاول لحظه في وطن امه حال الله بينه وبين ان تقرب قربانا لهبل ببركة إيه؟ إرشاد رسول الله أخرت بكلامي قالت وذلك لما أعلم من صدقه قبل أن يكون نبيا تعرف أنه صادق في كل شيء إذا نصح لك إذا أرشدك إذا دلك عليه السلام لا أقول إلا على خير وسمه عليا وكانت أمه وأسمته حيدرة فغلب عليه اسم النبي النبي سمه عليا أكثر من حيدرة قالت وأعطاه لسانه أمصه لسانه حتى نام اذا الريقه اختلط طريق النبي من اول وهله واصابت قريشا ايها الاخوه شده ومؤونه اجهدتها جدا فاتفق النبي وعباس على ان يخفف عن ابي طالب اخي العباس عم النبي فاخذ النبي عليا وهو اصغر اولاد ابي طالب واخذ إيه العباس عقيله ايها الاخوه هكذا فبقي في حجر النبي غذاه بلبانه ايها الإخوة كان قدوة له من أول يوم منذ نعمة اظفاره لما نبئ عليه الصلاة وأفضل السلام دون أن يستشير أباه وافق النبي مباشرة على دينه وتوحيده وان شرح صدره بالإسلام صدر الكبير صدر أبو الحسن شرح صدره على صغر سنه قيل كان في حوالي التاسعة بعضهم قال ابن السادس إلى ابن الرابع عشرة لو أخذنا في المتوسط نقول في التاسعة كان في حوالي ايه التاسعه لاول عهدي بالاسلام وكانت امه ثاني امراه تعن اسلام عليه السلام فاطمه بنت اسد التي ادلاها رسول الله بيده في حفرتها ودعا لها ونام قبلها في قبرها النبي ثم بعد ذلك ادلاها في قبرها نعم ام الامام علي عليهم السلام هكذا طيب الامام علي ايها الاخوه اذا ذكر ذكرت البطوله والنجده والبأس والجهاد لا فتى الا علي لا سيف الا ذو الفقار ولا فتن الا علي ورددها المسلمون يوم خيبر يوم بدر تعرفون الذي حدث ايها الاخوه معروف لا نطيل ولا نطول بذكره يوم موحد ايها الاخوه سرع البطل العظيم مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه أرضاه بعد ان ابدا عن وجه البطوله ايها الاخوه أعرب عن بطولة بابخة مصعد واستشهد وقع اللواء فتناوله علي باليمين لواء المسلمين أيها الإخوة يقول عبد الله بن عباس أربع خصال كنا لعلي لسنا لغيره لسنا لأحد غيره كان أول العرب والعجم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تفرض الصلاة المعراج كان النبي يخرج ربما خرج أي ظهرا أو صباحا فيخرج معه علي فلا يعودان حتى يمسي أيها الاخوه يصليان وعلي معه قال أنا الذي صليت معه قبل أن تفرض الصلاة قال ابن عباس نعم كان أول عرب والعجم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا أيها الاخوه نعم ودفع إليه رسول الله رايته في معظم الحروب على الإطلاق عليه يحمل إيه الرايه وثبت معه حين فر غيره يقول ابن عباس غيره كان يفر علي لا يفر ولا يوم حنين ولا مرة لم تسجل على علي أيها الأخوة أنه فر مرة لم يفر مرة واحدة وتولى طعم عمه العباس غسله ودفنه الذي ادلاه ودفنه عمه والإمام علي الصحابة كانوا مشغولين بأمر الخلافة في استقيفه هو كان مع رسول الله في هذه اللحظه الحرجه قال هذا خصال قال ليست الا لعلي ليست الا وهناك خصال كثيره خصاله بالمئين خصاله بالمئين والاحاديث الصحاح في حقه بالمئين يقول عبد الله ابن الإمام احمد رضي الله عنهما ابن حنبل يقول سالت ابي يا يا أبتي ما هذه الاحاديث في فضاء المعاويه في حديث فضاء المعاويه والان يقرعوننا بها اين انتم من فضاء المعاويه بكلمه واحده دون الدخول في التفصيل التفصيل هو المحاضرات الموسعه في عشرات الساعات لم يصح في فضل معاويه حديث واحد بخصوصه بخصوص لم يصح احاديث كثيره وابن حجر ما لا الى هذا في فتح الباري هذا هو الحق لم يصح الامام احمد اشار الى هذا ابن يسأله عن فضائل معاويه فقال يا بني يا بني بدنا نتكلم مع أنه الكلام كان صحبا يا بني ان عليا كان رجلا له اعداء ففتش له اعداؤه عن عيب فلم يجدوا وناهيك بهذا والله العظيم ناهيك برجل لم يجد له اعباء اعداؤه عيبا نعم نحن لا نقول كالشيء ان معصوم ليس المعصوم لكن نقول دلونا على اخطائه وعيوبه اي اين اخطاء اين العيب في علي احمد بن محمد يقول فتش له اعداؤه عن عيب فلم يجدوا له عيبا فعمدوا الى رجل عاداه يعني معاوله ابي سفيان هذا اكبر عدو عليه كان في وقته فعمدوا الى رجل كما كان ابو سفيان اكبر عدو للرسول قبل ان يسلم هكذا وكما صار يزيد اكبر عدو للحسين وقتله قتل الله يزيد اعوذ بالله اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق هكذا اذا ذكر يزيد هكذا نقول اعوذ بكلمات الله التمات من شر ما خلق اذا ذكر هذا اليزيد المنقوص المنكور المحقور نعم قال فعمدوا الى رجل من اعدائه آه فافتروا له فضائل كيادا بعلي عشان يكيدوا ايه علي واتباع لي الفوا ايه فضائل لمعاويه قال ما في منه لا احد يقول ما في منه ما في احاديث صحيحه في فضل معاويه ابي سفيان هكذا بشكل واضح فنعود إلى الإمام علي يوم واحد أيها الإخوة تلقى الرايه إيه باليمين وسيفه بالاخرى وجعل يسول ويجول فإذا بحامل رايه المشركين سعد بن أبي طلحة يحمل الرايه وكان فرسا مغوارا وقال يا اتباع محمد هل من مبارز ألستم تزعمون أنكم تعجلون باسيافكم إلى النار ونعجلكم باسيافنا الى الجنة فاخرجوا إليه هل من مبارز؟ سمعه علي والأمر كان هزة عظيمة تعرفون في أحد ماذا حدث فقال له أنا لها أنا لك يا ابن أبي طلحة والله لا عريم حتى أعجلك بسيفي هذا إلى النار قال له حتى تعرف من أتبع محمد ما في تصاول جولة فاختلف ضربتين آه الامام علي ظل واقفا وجنح جراحات كثيره يوم احد سنتحدث عنها وسقط الرجل فهو عليه بسيفه لكي يجلله بالعار والشنار والموت الى النار فبدت سوأته كانه ابدا عنها فانصرف علي الحي الذي ما راى عوره قط أيها الاخوه فخيل له لما لم تدفف علي لما لم تجهز علي قال بدت سوأته فعطفني عليه رحم شو, شو فارس هذا؟ هذا مش فارس غدار ولا جبان ولا نقاذل العهود ولا دساس ولا صاحب أخاديع ولا يرشي الناس عن ضمائرهم ابدا في مثل هذه المعنى الحمراء بطولة شرف نفس مجاده عرق نبل اصل أيها الاخوه هذا علي كيف يجمع البطولة والقوة والبعث والشجاعة أيها الأخوة إلى الرحمة والعفة؟ واللطف والمعدله أيها الإخوة شيء غير طبيعي شيء غير عادي أن نبي كان يدرك هذا تماما وسوف يأتيكم البرهان قال بدت سوأته فعطفني عليه رحم فعطفني عليه رحمه قرشي فتركته الله أكبر يا أبا الحسن إيه ابن أبي طالب شيء لا يصدق مثل هذا اتفق لعمر بن العاص في صفين في صفين تموت الناس بالمئات بالعشرات بالالوف أيها الاخوه وما ادراك ما صفين أو ما صفون على رأي بعضهم أيها الإخوة شيء مخيف وحلي يذوب كالملح في الماء لما يقتل المسلمون سواء من أهل الشام أو من العراق فبعث إلى معاوية يا معاوية لما يقتل الناس بيني وبينك هل لا برزت إلي لا تبارز نحن الاثنان نحن القائدان فمن قتل صاحبه ظفر بالخلافة ياخذ الإمارة هذه ويعرف عليه يا فلخدوعة قال هذه خدوعة الصبي أو خدعة الصبي عن اللبن يقول لي دم عثمان هذا أكبر كذب هذا نعرف كل الناس تعرف هذا إلا الذين يعبدون معاوية هكذا من دون الحقيقة يقول لك لا اجتهد فأخطأ و بدي يطالب كلام فرع على كل حال فعلي قال له هذه خدعة الصبي عن اللبن نعرف هذا نتبارز فقال معاوين عمر العاص ما تقول يا أبا حبد الله قال لقد أنصفك الرجل أبرزي. فغضب معاوية قال والله يا ابن النابغة ما أردت إلا موتي يا خبيث قال له أنت يا عمرو تريد أن أموت؟ طبعاً عمرو بن حارث قبده أيضاً من دواة العرب الأربعة يريد ان أن أموت فيصبح حوئي ايه المطالب ايها الإخوة هو ربما يفوز بالخلافة عنده كان إي برضو عين على الخلافة على الإمارة ايه ها؟ فلكي يدرأ عمرو غضبه إي هذه الغضبه ايه الكبرى قال أنا مبارز عليا غداً أنا حنزله أحسكت معاوية ممتاز أنزل له. لكن من ذا الذي صار عالياً؟ أيها الإخوة فهذا سالماً ابدا مجندي الأبطال من القابه قتال الأقران أبداً يقول علامة أبو الخطاب ابن دحيه أيها الإخوة في كتابه إيه؟ عن صفين المحاكمه إيه؟ أهل صفين يقول كان إذا استعلى قد وإذا استعرض قط إن ضرب من فوقه كذا كما ضرب مرحب وسيأتيكم في الخندق ها؟ من النصف يقد الإنسان مباشرة يقد رأسه ربما شيئا من جسمه وإذا استعرضه قطعه مباشرة قوة غير طبيعية يمشي بتؤدى وأدب فإذا مشى إلى خصمه هرول يهرول معه السيف وهرول شيء مخيف طبعا فعمر لابد أن يدرع عن نفسه هذه الغضبه وطبعا ما هي إلا إيه؟ جولات يسيرة وعمر بالعاص فارس كبير معروف مشهود له مشهود له حتى كان أي في الأرض اهوى عليه بسيفه الإمام علي فأبدأ عن سوأته فتركه تركه كان معاوية دائماً يعيره بها وليس من الشرف ليس من البر أن يدرى المرء عن نفسه الظلم أيها الأخوة بمثل هذا كما درأها أي بسوأته يوماً عمرو يقول أبو فراس الحمداني كما درأها يوما بسوأته عمرو لكن تركه عليها كذا النبي يعلم هذه الخاصه في أبي الحسن قوة إلى رحمة إلى لطف كيف؟ أبو سفيان أيها الإخوة لما نخذت خريش عهده مع رسول الله بعد الحديبية باعتداء على خزاعة خلفاء الرسول حلفاء الرسول أسقط في يد سيد إيه كنان أبي سفيان خلاص يا الحرب إذن أبدا فأتى إلى المدينة أتى إلى المدينة كله خزي وضعف واستكانة يتعرض المسلمين يفرون أي من أمامي لا أحد يكلمه جاء إلى أبا بكر يا أبا بكر اشفع لي عند محمد قال معنا بفاعل لا أريد يا عمر يا ابن الخطاب يا أبا حفص اشفع لي عند محمد قال أنا أنا أشفع لكم الفاروق قال أنا والله لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به وستحيل قال له حيث عمر من يشفع لكم تبا لكم إلى آخر الدار فلم يبقى إلا إيه؟ أن يأتي أبا الحسن فأته في بيته وعنده بنت رسول الله البتول الزهراء فاطمه عليهم السلام اجمعين والحسن عليه السلام يدب بين يديها فقالها يا بنت رسول الله يا بنت رسول الله مري بنيك هذا فليجر بين الناس فيكون سيد العرب الى اخر الدهر قالت انه صغير وما يبلغ ابني هذا ان يجير بين الناس ولا يجير على رسول الله احد قال يا ابو الحسن يا ابو الحسن اشفع لنا عند ايه محمد قال والله يا أبا سفيان لقد عزم رسول الله على أمر لا يقدر أحد أن يراجعه فيه كان الفتح طبعا خلاص أراد أن يفتح مكة أذن الله أن يفتح البيت الحرام وأن يطهر من دنس الشرك والوثنية أيها الإخوة فماذا أفعل؟ قال يا أبا الحسن قد اشتبهت علي الأمور واشتبكت فانصح لي ماذا أفعل؟ فلما راى علي هذا الذل وهذا الخزي هذا الانكسار ليس من طبع علي ان يشفي اغريله ولا غريله انه بطل نفس بطل نفس عظيمه جدا لا تعرف الحقد ايها الاخوه ابدا لا تعرف الحقد انه منطق الحق تجلى في رجل بالعكس يعرف الرحمه يعرف ان يمد يده لمن عثر لمن وقع حتى لو كان خصمه حتى لو كان اخصم خصمي فقال يا ابا سفيان والله ما اجد لك شيئا الا ان تخرج فتجير بين الناس أو أنا أجر تبين الناس كلام فارغ طبعاً أجر بين الناس ثم الحق بأرضك قالوا هل ترى هذا يا علي يغني عني شيئاً؟ قال لا والله علي هكذا لا يحسن خداع معاوية وغير معاوية اللي هو ابن أبي سفيان لا يحسن تسألني؟ لا لا أراه يغني عنك شيئا ولكن لا أرى لك غير ذلك هل أكثر شيء تستطيع أن تقوم به؟ فلما هاد أبو سفيان قال حدث زوجه وأهله وعشرته قال ووجدت الينهم وارحمهم ابن ابي طالب احسن واحد قال احسن ابو بكر احسن عمر هو الوحيد اللي كذا هذا علي في رحمه عجيب في رقه تواضع شخصيه غير عاديه بعد فتح مكه بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن ابي الوليد رضي الله تعالى عليه الى تهامه للدعوه وليس للغزو فمر بني جذيمه ايها الاخوه في ظروف ملتبسه معينه اساء بعضهم التعبير أعمل السيف في جماعه عظيمه منهم فقتلهم لما بلغ الخبر صلى الله عليه وسلم غضب الرسول وحزن جدا ورفع يديه وقال اللهم اني ابرئ اليك مما فعل خالد ثلاث مرات لكن يعلم ان خالد لم يتعمد هذا عن تسرع كما قال عمر بعد ذلك رضي الله عليه سيف خالد فيه رهق فارس متسرع ليس كعلي يتسرع يرتكب اخطاء فيه رهق لذلك النبي قرر ان يديهم ان يدفع دياتهم قال تعالى يا علي خذ هذه الاموال واغض الى بني جعيما وانظر في الامر واحكم واجعل امر الجاهليه تحت قدميك انا ما في حكم لله ما في ثارات الجاهليه والاحقاد الجاهليه ابدا ابدا احكم بما يرضي الله لنا وعلينا ما في واجعل امر الجاهليه تحت قدميك الله أكبر يوم فتح مكة المشهور أن الذي كان حاملا لواء المسلمين لواء رسول الله الذي كان حامل هو الإمام علي النبي دفع إليه لواءه يوم فتح مكة وقيل أيها الإخوة لم يكن إيه علي عليا هو إيه الحامل لكن هذا ضعيف وحكي أن سعد ابن عبادة شيخ وسيد الأنصار رضوان الله تعالى عليه أيها الإخوة دخل ومعه لواء كتيبة عظيمة فكأن نشوة النصر استفزته ايها الاخوه استفزته هزته فقال اليوم يوم الملحمه اليوم تستحل الكعبه سوي مصدر اليوم هذه قريش هذه التي ايه فعلت وفعلت عمر سمع هذا كيف قريش كذا لا نريد فهرع النبي قال يا رسول الله ادرك سعدا سعد ابن عباده فاني ما امنوا صوله منه في قريش قد يحدث كذا مذبحه الرجل فنادى النبي من عليا قال يا علي اسرع فادرك سعدا وخذ منه اللواء يا علي علي لا يفعل هذا محروف فارس رحيم فارس قوي ثابت أيها الاخوه لا يستفزه النصر ولا غرور النصر ولا يزهى بشيء ابدا ابدا شخصيه غريبه استثنائيه هذا ما كان ايه في احد ايها الاخوه نعم في الخندق معروف قصته مع ايه مع فارس العرب فارس المشركين عمر بن عبد ود الرجل الطوال الضخم الذي ما استطاع أحد أن يصرعه اصلا شو الغريب هذا الرجل لأن الكبر وزهو أيها أدار عقله جعل يترقب في جماعة قليل نفر من فرسان الجاهلية من فرسان قريش أيها الأخوة ثغرة في الخندق حتى وجدها فاقتحم إي بفرسه ومن معه حتى صار إزاء المسلمين هكذا تحمل مبارز طبعا شرف البطوله لا احد يرميه بسام ممنوع هذه المبارزه وقال هل من مبارز أرمى الصحابه لم يجرؤ احد أن يقول انا من يقول لعمر بن عبد ولا احد وعلي يقول ان يا رسول الله اسكت يا علي اجلس هذا عمر يقول له هذا عمر يا علي مش انسان هذا ها هل من مبارز يبكت المسلمين الاستم تزعمون انكم ايه تروحون إلى الجنه وان فهل من مبارز هكذا يكسر نفوسهم الصحابه ولا واحد علي ان يا رسول الله في المرة الثالثة أني له ودعا له يذهب علي شاب صغير وهذا فارس خضرم فلما راه قال له علي عليه السلام يا عمر الست قد درجت على أنه لا يخيرك أحد بين خلتين إلا أجبته إلى إحداهما شوف يريد أن يدعوه في البداية مش استعراض عضلات قال: بلى نعم، هذه طريقتي، هذه عادتي، قال فاني ادعوك إلى الله ورسوله والإسلام. قال لا حاجلي، غضب، لا حاجلي، الآن صار ضد عادته، يعني رجل كريم كان، عنده عمل كرم، كرم النفس والمجادع ايضا لا تدعوه إلا خصلتين، إلا إيه؟ أجابك إلى إيه؟ واحدة منهما. قال لا أريد، الإسلام لا أريد. قال فاني ادعوك الى النزال، إذا نازلني. فضحك تبسم عمور فاليمام علي كان ربعه لم يكن طويلا والعرب كانوا بشكل عام فيهم طول اليام علي كان ربعه لأنه كان ممتلئا كالأسد كالليث يمشي على الأرض آه. وحضر رجل طوال تبسم وقال الست ابن أبي طالب؟ قال نعم قال أبوك كان صاحبا صديقا لي وإني والله ولات قال الله. وإني ولات لا أحب أن أهري قدمك اذهب يا ابن أخي أحبت وانك. قال أنا أحب أن أهري خدمك أنا سأقتلك فغضب عمرو. استحمق غضب فنزل عن فرسه فعقره قتل فرس ثم صاول عليا. فإذا بعلي تصدى له كالسد المنيع أيها الأخوة أه؟ صول من أعظم ما راى الفرسان وما هي إلا جولات يسيرة وإذا بالرجل سقط على الأرض يتشحط في دمه قتله علي سرعه فكبر فكبر رسول الله وكبر المسلمون وعاد علي تهلل الوجهه بالبشر والسرور بالنصر الموكن المظفور أيها الإخوة بعزه الله واعتنقه النبي استقبله شاعرهم وخير هو للامام علي نصر الحجارة من سفاهة رأيه ونصرت رب محمد بصوابي لا تحسبن الله خاذل دينه ونبيه معشر الاحزاب نصر إلهي وفي يوم الخندق وما أدراكم عفوا الخندق وفي يوم خيبر وما أدراكم ما خيبر حصون منيعة حصن الذي كان فيه مرحب فارس اليهود الأكبر والأشرس مرحب مشهور بالفتك يبعث النبي في المرة الأولى أبا بكر على رأس فرقة كتيبة فعادوا ولم يفتح عليهم صحب حصن منيع جدا المحال المرة التالية يبعث عمر بن الخطاب على رأس كتيبة يعود عمر ولا فتح فيقول النبي بلهجه الواثق بوعد الله ومدده لأعطينا الرايه غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح عليه الله أكبر قال عمر فلم أتمنى الإمارة ولم أتطاول إليها إلا يوم إذ رجاء ان اكون ممن يحبه الله ورسوله حبيت هذه الاماره شهادة هذا اعظم تاج هذا. اعظم نيشان، اعظم شهاده على الاطلاق ويحبه الله ورسوله قال فلما اصبح جعلت ايه استشرف له يعلو بصدره يشوفني لاكون نسيني رسول الله انا عمر يقول رضي الله عنه وارضاه قال فقال اين علي الله اكبر اين علي قال هو بخير يشتكي عينيه فدعا به فأتي به وهذا بين رجلين فبصق في عينه النبي فعوفيا أبا عاد يرى ما فيه عجيزات نبوية بصق في عيني ودفع إليه اللواء ودعا له وبشره بأن الله يفتح عليه نترك الآن حكاية الرواية لأبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ورضي الله عن أبي رافع يقول أبو رافع وذهب علي مع جماعته أيها الإخوة وقال لهم صاحبهم أنا علي ابن أبي طالب البعرفني بعرفني أنا علي فارس العرب فارس كامل الخبراء في روسيا يقولون علي فارس كامل مش ثلاث أربعة فارس مش نصف فارس في نصف فارس في ربع فارس فارس كامل أنا علي ابن أبي طالب فباغته مرحب بضربة أطارت ترسه من يديه ضاع الترس ماذا يفعل علي الآن لا ترس في يديه هذا فارس اليهود هذا في خيبر يقول ابو رافع فما راحنا الا وباب الحسن بيده باب حسن خيبر بيد الامام تترس به وجعل ايه تترس ويضرب وهوى بضربه على امي راس مرحب قالوا حتى سمعنا صوت سيفه استق باسننه فلق راسه ودلى الى اسنانه قتله في لحظه من فوره وكبر علي الله أكبر حين قتل إيه؟ مرحب فرس اليهود وفتح الحصن وكبر المسلمون أيها الإخوة يقول أبو رافع والله لقد ذهبت وأنا أنا وسبعة من أصحاري نصحر رسول المجهدين نحاول تحريك الباب على الأرض نريد أن نحمله فما استطعنا ثمانية رجال لم يستطعوا أن, يحر أن يحركوا هذا الباب كيف حملته بيد واحدة وكنت تترص به هذا عليها قوه ربانيه مدد إلهي فارس الاسلام أنا. عليه السلام هذا من جهه الفروسيه أيها الإخوة من جهة الفروسية اما من جهه الزهد وقد شهد له عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه قال ازهد الناس علي بن ابي طالب لماذا انا فكرت في هذا كثيرا اليس ابو بكر من الزاهدين عاش ومات زاهدا اقراوا كيف مات ابو بكر بكر حتى كفن في ثوبه الذي أليس عمر من الزاهدين؟ معروف عمر ومرقعة عمر وعايش عمر وحياة عمر رضي الله تعالى عنهما ليش يقول عمر بن عبد العزيز علي أزهد الناس لم يلح لي أيها الإخوة جوابا عن هذا إلا لأنه شاركهم أيها الإخوة نعم في الزهد في كل طيبات الدنيا وشاركهم عفوا وانفرد من بينهم ومن دونهم أيها الإخوة في أنه زهد فيما كان يراه حقا له وهو الخلافة نحن نشهد ونقر هذا في الصحيح البخاري اقرأوا في غزوة خيبر حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في قصة فداك وغضب فاطمة وامتناع عليما البيع ستة أشهر وهذا هو الصحيح في صحيح البخاري ما تقول لبيع بعد يومين وثلاثة كلام كله غير صحيح مخالف لما في الصحيح في الصحيح في غزوة خيبر أنه ستة أشهر وقال وصرح قال سبب غضبي أنا لم أحسدك يا أبا بكر ولا نفست عليك خيرا ساقه الله إليك. ولكن كنا نرى أننا أحق بهذا الأمر فاستبد علينا نحن آل محمد أحق بهذا الأمر علي يرى وهذا من حق يرى هذا لماذا؟ لان أبا بكر وعمر وآبا عبيدة رضي الله عن احتجوا على الأنصار بأنهم من قريش وقريش يكون في هذا الأمر جميل جدا بنفس المنطق أنا لست قرشيا أنا من آل محمد أنا أقرب الناس إليه إذا أنا احق بالخلافه إذا كانت هذه حجه لكم فأنا أحق عليه كذلك علي صرح في صحيح البخاري بأنه كان يرى أنه أحق بهذا الأمر على الأقل استشيروني اجعلوا لي رايا لا تبرموا هذا الأمر وأنا منشغل بدفع رسول الله من غيره ولكنه رضوان الله عليه وعليه السلام رضي وبايع بعد ذلك وجاهد تحت إمرتهم وخلافة علي كذلك ونصح لهم وقضى لهم أه؟ وكان لهم خير معوان وخير نصير هذا أعظم زهد هذا الذي فهمته من كلام عمر بن عبد العزيز الرجل زاهد حتى في الخلافة سامح بما يراه هذي اجتهاده ما يجيش واحد يقول لي لا كان مخطئ أقول له قطع الله لسانك كان مخطئ ما ضلش إلا أنت يا صعولوك تخطئ بالحسن ما شاء الله تعالوا وعلمه كيف يزهد في الدنيا هكذا على طريقة فلان وعلان قله لا هذا من أخطاء علي كما قال من أخطاء فاطمة إيه قال فاطمة ضخط فاطمة فيها قوادح كثيرة والله العظيم كلام يقشعر له يا أخي بدني يقول لك فاطمة وصحابة آخرون فيهم قوادح كثيرة جزاك الله عن نبيك خير الجزاء جزاك الله عن نبيك في ابنته في أم ذريته خير الجزاء انت تقول قوادح كثيرة أنت المنزه يا أخي لا كنت ولا كان علمك لا نريدك ولا نريد علمك ولا فتواك يا أخي ما هذا ايه هذا خطأ في علي أن يرى نفسه أحق هذا اجتهاد علي يا حبيبي جهدت جهاده سبقت سبقه زهدت في الدنيا زهده لديك علمه لديك فصاحته لديك كرابته، لديك ماذا حتى تتقدم بيديه وتخطئه ما اعظم هذه الجراءة إن دلت فإنما تدل على شيء نقص في العقل وشيء في القلب أيها رضي الله حصل البصري الذي سئل عنه فقال لقد كان والله سهما صائبا من مرام الله في أعدائه أعلي كان سهما والله صائبا من مرام الله في أعدائه لذا قال ابن عباس أيها الإخوة قال لم يكن لأحد من أصحاب رسول الله نكاية في المشركين كعلي أعظم صحابي أيها الإخوة أتر به المشركون هو علي بن أبي طالب هو الذي جندل خيرة فرسانهم في المعارك معروف لذلك كرهته قريش كرهته ورغبت عنه لأنها موتورة معه الكل يعرف هذا يقول ابن عباس أيها الاخوه أعظمهم نكايه في المشركين قال كان والله سهما صائبا من مرام الله في أعدائه وما كان لمال الله سروقه ولا كان بالنومه عن أمر الله أقام من كتاب الله عزائمه حتى فاز منه برياض منقاه وكان رباني هذه الامه أو قال رهبانيه هذه الامه وذا فضلها وذا سابقتها وذا قرابتها ذلكم علي ابن ابي طالب الله اكبر الحسن البصري قال بدكم علي هذا هو علي لذلك يروي الامام عياض يا ادري لعلي ذكرت هذا في الخطبه السابقه نسيت يروي عياض ايها الاخوه في الشفا عن ابي بكر بن عياش يقول لو جاءني أبو بكر وعمر وعلي لبدأت بعلي ولان أخر من السماء آآ ذكرت وحين تذكرت أخر من السماء أيها الإخوة أحب إلي من أن أقدمهما عليه لقرابته من رسول الله <تصفيق> إن الله جعل ذريه كل نبي من صلبه وأبى أن يجعل ذريتي إلا من صلب علي يقول النبي وهذا الحق ذريه محمد وال محمد الذين نصلي عليهم كل يوم أيها الإخوة كذا وكذا مرة هم من صلب من صلب علي حتى تأتي فتخط علي علي كان يرى أنه الأحق هذا رأي وهذا اجتهاده نبخع ونخشع ونحترم هذا أيها الإخوة هذا رأي وصرح به انه الصادق العبر لا يكذب لا يراوغ لا يدعي قال كنا نرى أنه أحق بهذا الأمر فاستبد علينا استبدت من دوننا لم تاخذوا رأينا هذا اللي يغضبنا وحزننا وعنده الحق يغضبون يحزن لا يحزن بباطل هو عليه السلام ولكنه سامح وأغضى وقال هذا امر من امور الدنيا شو الاماره هذه هذا امر سخت به إيه؟ نفوس اقوام وشحت به نفوس اخرين قال انا تخوت به انا تنازلت اعظم زهد لذلك يقول عمر ابن عبد العزيز ازهد الناس علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه للاسف ادركنا الوقت ونحن في البدايه نسأل الله أن لنا فرصة أخرى نكمل هذا الحديث المهيب، الخشوع، الجليل عن هذا الإمام البطل وعن هذا السابق وعن هذا القدوة أيها الإخوة الذي سيبقى ما بقيت الدنيا أيها الإخوة قدوة لطلاب المعالي وقصاد المجد أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا أَمَّا بعد أيها على المبدأ أيها الإخوة والإيمان الوثيق والإيمان الوثيق بالمسؤولية والقضية دون أن يخامرنا يأس أو يتخوننا ملل أو يزيغنا شيء ما الهزاهز أيها الإخوة والدواهي والمراعر هذا الثبات الوثيق درس من أعظم الدروس نتلقاها من أبي الحسن في يوم واختم بهذه الجملة كثر فيه تلون إلى ما شاء إبليس تلون عجيب حتى في رجال الدين وحتى في علماء الدين شيء لا يكاد يصدق شيء غير مسموح ربما يا إخوة تلون عجيب جدا جدا جدا يتلونون بحسب دواعي المصلحة في كل ساعة وساعة شيء لا يكاد يصدق وتساءل الآن ولما لا يدرك العام هذا فيحزم أمرهم ويفهموا لمن يعطون إيه؟ ويصفون بأذانهم هذا يسمع له هذا لا يسمع له تعرفوا لماذا؟ لأن ثقافتنا مسممة والله ثقافتنا معطوبة ثقافتنا تقوم على التناقض وتعايش المتناقضات وتعايش المتقابلات أيها الإخوة ثقافة تقوم على التبريك كما قلنا في أول خطبة حتى لو فرضنا أن الحسن سمه فلان هذا من باب إيه؟ الإجتهاد وكل مجتهد مأجور وإن لله وإن إليه راجعون. أيها الإخوة لا يصدر بعض هؤلاء أو هؤلاء المتلونون أعني لا يصدر هؤلاء متلونون عما يطلبه الحق لا إله إلا هو يصدرونه عما يطلبه الحاكمون في أكثر الحالات وفي كثيم الحالات عما يطلبه المستمعون لكن من الذي يصدر عما يأمر به رب العالمين لا إله إلا هو اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والغنى اللهم إنا نستغيث بك ونتوسل اليك بك وبجلالك وبنور قدسك الذي ملأ كان عرشك وصلح عليه امر الدنيا والاخره ان تثبتنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه بحق لا اله الا الله محمد رسول الله اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما اسرفنا واصلح ذات بيننا وجنب المسلمين جميعا الفتن ما ظهر منها وما بطن واحسن دماءهم واحفظ أعراضهم وأموالهم وحرماتهم يا رب العالمين برحمتك يا مولانا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأخمص الصلاه